امر الله نبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله أن نقسم ان يقسم في ثلاثه مواطن عبد القادر الاول هل معك معك لا ما, ما, ما فاين يديك قل بلى وربي لا تباتك أردت فامر الله ان يقسم على ان البعث حق وانه لا بد يكون الثاني لا الجنب احسنت ويستنبؤونك احق هو قل اي وربي انه الحق ثالث وقال الذين قل بلا وربي لك اشد كمان فامر الله نبيه أن يقسم في هذه المواضيع الثلاثه وكلها اما على الباحث او على القران وقد يحذف جوازا يحذف نعب فاعل ما هو المقسم عليه قد يحذف جوازا مثل قوله تعالى قاف والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم الى اخره قاف من الحروب الهجائيه وهي كثيره في عده سوى من القران وقد سبق ان القول الراجح انها في حد ذاتها ليس لها معنى والقران مشير هذا المقسم به المقسم عليه محذوف تقديره لأهل كل لاهل كل وهذا احد القولين بل احد الاقوال وقيل انه لا حاجه لذكر المقسم عليه لانه مفهوم من السياق السياق هو أن الايه تدل على اثبات البعث لقول بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب ائذا مسنا وكنا تراثا ولذلك لو, لو كان التقدير قاف والقران المجيد ليبعثن, ليبعثن لكان اقرب الى السياق من قوله ليهلكن لأن الكلام هنا في تقرير إيش في تقرير الب. طيب. فصار أنا عندي ثلاثة تقوى قول الأول. محذوف تقدير له الثاني محذوف تقدير له الثالث أنه لا حاجة لذكره ولا تقديره لأنه معلوم من السياق طيب وقد يحذف وجوبا إذا تقدمه أو اكتنفه ما يغني عنه فإنه يحذف وجوبا لأن ذكره يكون تكرم بلا فائدة مثال. زيد قائم والله هذا تقدمه ما يدل عليه لأن معنى زيد قائم والله والله إن زيدا لقائم فقد تقدمه ما يدل عليه فلا يحتاج إلى ذكره وذكره لغ لأنك لو قلت زيد قائم والله ليقومن زيد شوان كلام ركيك ما استقبل أو اكتنفهما يدل عليه. اكتنفه يعني صار القسم بينه بين أجزاء الجملة التي تدل عليه. مثاله زيد والله قائم. الآن القسم نعم في الوسط بين الجزء والخبر. لو لو قيل زيد والله قائم. إنه لقائم صار له لفائدة منه وكلام ركيكا ركيك طيب بقي عندنا الآن القسم إما متأخر وإما متوسط وإما متقدم إذا تقدم فليس الجواب فليس الجواب فليس بمحذوف لو قال والله إن زيدا قائم ما في حد ولذلك لو قال قائل ان قسمة تقتضي ان يكون المقسم به متوسطا أو متاخرا أو متقدما ماذا نقول نقول اذا كان متقدما فلا حاجة. والله لزيد القائل ما في كان متاخرا أو متوسطا فهذا هو الذي يكون فيه الحذف ويقول ابن هشام انه يحذف ايش وجوبا لأن ذكره لغون لا ولا فائدة منه بل لا يزيد الكلام إلا ركب صار ال الذي يحذر المقسم به والمقسم عليه كذا طيب والمقسم المقسم مقسم، المقسم لا يمكن لأن هو المتكلم اين قال وللقسم فائدة احداهما عند عبد الرحمن وللقسم فائدة احداهما بيان عظمة المقسم به والثانية بيان أهمية المقسم عليه بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توكيد. ولذلك لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية الأولى أن يكون المقسم ولذا لا يحسن القسم إلا في الأحوال التالية الأولى أن يكون المقسم عليه ذا أهمية الثانية أن يكون المخاطب مترددا في شأنه الثالثة أن يكون المخاطب منكر الله يعني قسم لا يحسن في الأحوال التالية. أن يكون المقسم عليه ذا أهمية ولو كنت تخاطب من لا يمكن لأنك تقسم لا لاثباته في ذهن المخاطب ولكن لبيان أهمية إذ أن الذي ليس له أهمية لا يقسم عليه لانه وقع سواء صدق بالخبر أو لم يصدق ما لكن إذا كان له أهمية فإنه يقسم عليه وإن لم يستقسم وإن لم ينكر من لم المخاطب ألم ترى إلى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذي نفسي جده لا يسمع بأحد من هذه هم يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بنا شيء تبي إلا كان من أصحاب النار هل أحد يمكن ممن يخاطبهم لا هل أحد يتردد لا لكن لأهمية الأمر أقصى وهذا يمر بكم كثيرا أنه يكون القسم بدون تردد من المخاطب وبدون إنكار منه وبدون طلب له يعني ما في الوقسم تحلف. طيب إذا يحسن القسم إيش أجيبوا جماعة في ثلاثة مواقع أن يكون المقسم عليه ذا أهمية وإن كنت تخاطب من يعترف به الثاني أن يكون المخاطب مترددا في شانه فهنا تحل ليطمئنه ويزول عنه الشك الثالث أن يكون المخاطب منكرا له وقد قال اهل البلاغه انه إذا كان المخاطب منكرا وجب تاكيد الحلال سواء بالقسم او بغيره نعم وهذا حقيقة ولهذا نحن قلنا يحسن لا يحسن القسم وانما لم نقل إنه يجب القسم في مخاطبة المنكر لأنه يمكن أن يؤكد له بايش بغير القسم طيب أفهمنا هذا القسم الآن؟ الأولى بيان عظمة المقسم به والثاني بيان أهمية المقسم عليه ولهذا لا يجوز للمخلوق أن يحلف بغير الله مستفاد من قولنا بيان عظمة المقسم به لكن يجوز لله أن يحلف بما شاء من المخلوقات أو بنفسه سبحانه وتعالى وحلفه ببعض المخلوقات يدل على عظمة هذا المخلوق وانه جدير بان يكون مقسما به نعم طبعا. هل يجوز ايش نعم يجوز ان يقول لامرك او لعمري وقد جاءت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابه لعمري لأن هذا الوقت ليس القسم الذي يراد الذي يكون حلب به شركا أو كفرا إذ أن صيغة القسم لا تكون إلا بالواو والباء والتاء أما لعمرك فإنه قسم أي بمعنى القسم ولهذا لا قال وعمرك وعمرك صار مقسما به وصار حرام نعم يمكن يمكن أن تكون من أدوات القسم لكنها المعروف أنها من أدوات النداء نعم <سؤال> يمين الله الله. <سؤال> <سؤال> هذه أيضا قالوا إن قول الإنسان يمين الله مثل عهد الله الآفعلا فهي بمعنى القسم أما القسم لا يكون إلا بصدقات الفعرفو وروه القسم ثلاثة فقط غيره ان جاء شيء بمعنى الالتزام او الالتزام صار بمعنى القسم فقط ثلاثه اربعه المنف لا اثبت الرحمن اربعه لا ما لا الاصل ثلاثه لا لكن ما حكمنا بين المثبت مقدم على النافي طيب قول قول بص غم يعلم ان الى كنا مرسل هل هذا قسم أو بمعنى هذا بمعنى القسم ولهذا أجيب بما يجاب في القسم إنا إليكم نمرسلون لكن ما في قسم ما قالوا والله إنا إليكم نمرسلون فقالوا ربنا يعلم إنا إليكم المرسلون. فإذا قال القائل يعلم الله ما فعلت كذا فهذا حكم حكم الإمين لكن لاحظوا ان بعض العلماء قال ان مثل هذه الصيغه على خطر عظيم اذا كذب اذا كذب بها اذا قال يعلم الله اني ما فعلت وهو فاعل قال هذا يقتضي ان الله جاهل بالواقع صح ولا لا يشكو اذا يعلم الله ما فعلت كذا وانت فاعل فهذا هذا يستلظم أن الله جاهل نعم ولهذا قال بعض اهل العلم إن هذه من أخطر ما يكون في باب اليمين لو قلت والله ما فعلته وأنت فاعله ما أدها لا إلى كفر ولا صار المسألة خطيرة لكن الله يعلم اني ما فعلته وأنت فاعله معناه أنه جاهل بالحال نعم أربعة أربع أربع حسن كيف؟ هي القصص القصص والقص لغة تتبع الأثر وفي الاصطلاح الإخبار نعم الإخبار نعم عندنا الأخبار وصابت وفي الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا وقصص القرآن أصدق القصص لقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا وذلك لتمام مطابقتها للواقع وأحسن القصص لقوله تعالى نحن قص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وذلك لاجتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى وأنفع القصص لقوله تعالى لقد, لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق نحن. القصص في اللغة تتبر الأثر ومنه قول تعالى فارتدى على آثارهما قصصا أي يقصان الأثر يتبعان لكن في السلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعض فلو قلت زيد قائم فهذا قصه ولو قصة ليه يا اخوان ما هي ذا المراحل يتبع بعضها بعضه. ولو قلت سافر زيد الى مكه فنزل في القريه الفلانيه لمده يوم ثم ركب منها متجها الى مكه ونزل في البلده الفلانيه كذا وكذا يوما صارت هذه